أَمَّنِ يَتَّغَاضَرُ أَلَا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة مبين بِقَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَتَكْسُونُ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّ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 عَنَابَ لَكُمْ فِيهَا فَوائِدُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْ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 سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ان هو الا رجل به جننة رَبَّنَا صُبِّهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْنَعِي الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَهِيَ تَمُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُطِعْ ادخلني في الذين ظلموا انهم مغرقون فاذا اشتويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزل مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لايات وان كننا لامبتلين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 ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشر مثلكم انكم اذا نخاسون ايعدكم انكم اذا مت كنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هي هات هي هات كلمات توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نمو وَمَا نَحْنُ مُمَارُوسِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخْلَدَتْ صُرْخَةُ الْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ رُسَاءَ سُبْعًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ جَنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْفِرُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ كَبَعْضٍ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ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 موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلن ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار مبينة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 بِهِم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ لَهُمْ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِلَٰهَهُمْ يَجْأرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُ يصلون فلكانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين لله سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له انكار ام يقولون به جن بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 اِنَّ الدَّفْعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرَّبْ رَبِّ يَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّىٰ إِلَىٰ جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا تركت كلا تكذبا كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءه برزخ الى يوم بعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون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 عِشْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَلَ سِنِينَ قَالُوا لَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيِّينَ قَالَ إِلَّا مِسْطًا إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ